غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قاصم <تصفيق> <تصفيق> منهم <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين لَتُنْعَلَيكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِي فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَذَرُ بَنَاتِهِمْ ونريد أن نمنع للذين استفعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة, ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وهابان وجنودهما منهم ما كانوا, ما كانوا اذا خفت عليه فالقهه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك ان ردوه اليك وجاعلوه من المو슬ين فالتقطهن آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا إن في فرعون وهان وجردهم كانوا خاطئين وقالت امراته فرعون قرة عين لك لا تقتله لا تقتله سيده ونادا وهم لا يشعون اصبح فؤادي منسفرا فان كادت لتودي في ان كادت لتودي في لولا اضبطنا لها قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فنصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أذلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددنا لِقَوْمٍ وَرَيْنُهَا كَيْ تَغْرُ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى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 إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي بما